حك أنت عدلت أمينت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال حك أنت عدلت أمينت فنمت ترسي خلبا بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبا ولولا اثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفارو سلاما يا عمر الفارو الحق وكما وفقك الله عز الله بكل اسلام ورضى الله يا عمر الفارو سلاما يا عمر والفهم ملات الارض بعدلك وفتح وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرام قلت الأرض بعتلك وفتحت الأمصار وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرام يا الدنيا، وهبت ك الدنيا يا زدن شعوان سلاما يا عمر الفارون سلاما يا عمر الفارون. ¡Vaya con la hermana que te pongas